بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ولرسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين والصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم فورت ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بَعْدَ لَا تَدَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْطَعِدَ بِرَءِكَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّتْكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْذِرِينَ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 وجاء الذي يوحى ربك الى الملائكه اني معكم اني معكم ستهبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بلاء ذلك بانهم شاططوا الله ورسوله ومن يشاطط الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذَارِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ عذاب النَّارَ كَافِرِينَ عَذَابًا نَّاء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 لكن الله قتلهم وما رليت اذ رميت ولكن الله رى وليبليا المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم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 تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وَإِذْ تَرَوْنَ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَفَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ أَيَدُكُم بِنَصْرِهِ وَرِزْقًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ لله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم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 ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى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 وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا وَرِثْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اين كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عادنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشيلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وان يريكمهم ليلتقيت في اعينكم قليلا ويطللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مسحولا والى الله ترجع الامور Hors uh... of them. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاسفتو واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله رسوله ولا تنازعوا فتبشروا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون يرون محيط واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غانئ لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترى ات الفئتان لك صالا عقبي لك صالا عليه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله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 يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ أَجْبَارَهُمْ مَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَوْ تَرَى يَتَرَعَّى الَّذِينَ كَثُرَ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ أَجْبَارَهُمْ مَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ فَسَبِيلَ ضَلَّى مِنَ الْعَدِيدِ كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ان شاء الله الدواء يَصْرِفُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فإِمَّا تَسْقِطَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ صَاحِبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَلَكَرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَالَةً فَامْثِلْ بِالْعِدَاءِ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الصَّائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت من قوه ومردات الخيل ترهبون به عدو والله وعده وكم واخرين من دونهم لا تعلمون هم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فسيليكوا وانتم لا تظلمون وان جنحوا ل فَمِسَجْنَحَلَّهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوا فَكَمْ إِنَّ حِسْبَكَ اللَّهُ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 20 الصابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون من 1000 الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الاله خفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا فايكم منكم 100 صابره يغلب 200 وايكم منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان ل صراحه حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز الحكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكن فيما اخرتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرائي يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم فيرا مما اخذ منكم ما يغفر لكم الله غفور رحيم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 شيئا حتى يهاجروا وان استنصرتم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون لصنيع والذين كفر بعضهم اولياء بعض الا تسالوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير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 إن الله لكل شيء عليم